وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاتِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا أُتِبَعَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. فَمَن يَعْتَدِ حَدَّ ٱللَّهِ فَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فمن خاف من موص جنفا او اسما فأصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقيموا ايام معدودات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 فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر رَوَٰلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكْبِرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 احل لكم ليلة الصِّيَامِ رفاث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم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 شكاملتأ كل فَ ق أَال الن س إث وَأَن